Allahumma hdinā fī man hadayt wa āfinā fī man āfayt wa tawallanā fī man tawallayt wa bārik lanā fī mā a'tayt wa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 وقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا وجعله الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وحم حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشيدا يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر برحمتك يا أرحم الراحمين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 وَنُورَ صُدُورِنَا وَجِلَاءَ أَحْزَانِنَا وَذَهَابَ هُمُومِنَا وَغُمُومِنَا اللَّهُمَّ ذَكِّرْنَا مِنْهُمَا نُسِّيْنَا وَعَلِّمْنَا مِنْهُمَا جَهِلْنَا وَارْزُقْنَا تِلَاوَةَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَى wa wajhi warhamna wa a'tiq riqabana minan nar Allahumma ighfir lana warhamna wa a'tiq اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولازواجنا وذرياتنا وارhamina واصحابنا ومشايخنا وحكامنا ومن اوصانا واستوصانا بدعاء الخير ولمن له حق علينا يا أنت الله لا Anta al-ghani wa nahnu al-fuqara Anta al-ghani wa nahnu al-fuqara اسقيا رحم لا اسقيا عذاب ولا هدم ولا غرقه اللهم انا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا كريم يا من لا يفد الوافدون على اكرم من ولا يجد القاصدون ارحم منه يا خير من خلى به وحيد ويا خير من آوى اليه طريد الا ساعتي ان فركم عدنا والخسران ولا تردنا بعد هذا الدعاء خائبين ولا عن باب جودك مطرودين يا جواد يا كريم اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا مريضا الا شفيته ولا مريضا الا شفيته ولا, إلا شفيته ولا مبتلا الا عافيته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 ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا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 الثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم آنس وحشتنا في القبور وآمنا يوم العرض والنشور يا عزيز يا غفور اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم انا نسالك الجنه اللهم انا نسالك ونعوذ بك من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين